وَفِي الظِّلِّهِمَا جَنَاحُ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآ 124. وعذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا 125. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا